ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدا و من بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون واقسم بالله جهاد ايمانهم لا جاءتهم ايه لا يؤمنون بها